ترجى ما من تشاؤ منهن وتأوي إليك ما تشاؤ ومن بدت غيته من عزلت فلاجنا عليك ذَلِكَ ادْنَى أَن تَقْضَى أَعْيُنُهُم وَلا يَحْزَنَنَّ وَيَظْنَنَّ بِمَا آتَيْتَهُم كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 غيرنا غرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعنتم فأنتشرو ولا مستأنتين لحديث إن ذلكم كان يؤذ النبي أف يستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمه النمتع فسألوه النم وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن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 تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا